يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آبكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يَتَوَلَّهُمْ مِن وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة, وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا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 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا, وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء وذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف فيغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 لفضيله الدكتور